الرحمن الرحيم يصد اخوانكم في منتدى فرسان السنة ان يقدم لكم روائع منتدى فرسان السنة هذه المادة اهل الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالأرض فَأُولَئِكَ لِلَّذِينَ تَسْبِقُ I'm سَيُوَافِيكُمْ فَأَظْلَطُكُمْ وَمَا كَانَ We're I'm um. وَمَا ذَنُبُكَ مِن خَطِيئَةٍ كَشَجَرَةِ الْغَمِيدَةِ I'm not أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّذِيرِ نَذَدُّ اللَّهِ و جانم Well, I oh, no. الا <تصفيق> زحمت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 980 27 وجزاكم الله خيرا وإلى أن نلقاكم في إستار قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته